فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب لذين وفي موسى إذا رسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وفي موسى إذا رسلناه إلى فرعون, إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برسله وقال ساقر له فأخذناه جنودا فنبذناهم في, فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاده إذ عليهم الريح العقيم ما تضع من شيء نتت عليه إلا جعلت مكرمين وفي ثمود اذ قيل لهم تنتعوا حتى حين فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّونَ وَمَا كَانُوا وَقَوْلُهُ نُزِّمَ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ غَلَّيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَحُفْظَهُ وَلَنُدْكَنَّ الْجِبَالَ وَنُقَلِّبَ الْأَرْضَ مُقَلَّبَةً وَفِيهَا مُتَرَدٍّ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَيِّنًا لكم من نذير مبين ولا تجعلوا الله إله ناق إني لكم منه نذير ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحرون أو مجنون أتواقوا به بل هم قربوا وقابون فما بملوم وذكر فإلا الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن ونرس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن بالذين, ظلموا فإن بالذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون للذين كفروا من يومه والذين وكتاب مصور في رق منشور والبيت والتق والسقف المرفوع والبحر المسجور إن أجاب ربك نواقع ما له من دافع يوم تمور السماء وتسير الجبال سيرا يومئذ الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم الدا هذا هي النقطة وياه تكذبون إذا هذا ما تملأون لا تصبرون دعون عليكم دعون عليكم ما تعملون إن المستقين في جنات ونعيم فاكهين بما آساهم ربهم ورقاهم ربهم عذاب الجحيم متكئين أنا مصوبه وزوجناهم وزوجنا جره بقور والذين امنوا واتبعتهم ذريه به ما الحق لا بهم ذرياتهم وما اتتناهم من عمل من شيء كل اخرئ بما كتباه O Allah, O Allah, give us your ما يشترون يتنازعون فيها كأسا لا نقوم فيها ولا تاتين ويقوف عليهم بالمعنى لهم كأنهم لألأ مكنون وأقفل بعضهم على بعضهم يتزاءلون قالوا إنا كنا قبل بي أهلنا المشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السمون إنا فلع من قبل ندعو أنه هو البعض الرحيم فذكرت ما أنت بنعمة ربك بجانب ولا مجنون أم يقولون شاعر متعبط به عيب البلون قلت فإني ما كم من المترفصين أم تعبروا أحلاموا بهذا أم قوم قابون أم يقولون تقولون بل يؤمنون فلياتوا بحديث مثلي إذ كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء إلهم الخالقون أم خلقوا السماوات بل لا يوحلون أم يردهم خزائن ربك أم هم سلموا يستمعون قنطان مبين أم له البنات ولكم الغنون أم تسألهم أدعى فهم من نظام مستلون سبحان الله على الشكوم سبحان الله عما يشكرون وإن يعكسا من السماء ثاقفا يقولوا يقولوا سحابهم ملكون فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلعطوا يومهم الذي فيه يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا ينصرون وإن للذين ظلموا وإن من الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعينينا وتصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فتصبح هو النجوم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما بوا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وسير يوحى علمه شديد القوى دوه من فاستور وهو بلقف نعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب أودنا فأوحى آه آه إلى عدد ما لا كذب ما رأى على ما يرى ولقد رأى آه نزلة نقرى عند السدرة الموتها عندها جلة البتوى إذ يرشى السدرة ما يرشى لا زاغ البطر وما قرى لقد رأى من آلات أطاعتم العثى والعزى وبنات الثالثة أخرى ألكم الزكى وله الوزى تلك إذا قسمة ضيزى إني إلا أسماء سميتمها أنتم ما, أنزل ما أنزل الله بأمين إن يستمعون إلا الظن وما تهوى لنفس ولقد جاءهم من في آخرة وكم شفاعاتٌ لا تقني شفاعاتٌ شيء أيلانير بعد أنيا لروى ولم يشأ وكم من ملكا في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون, ليسمون كدت تسمية نوتا وما له به من فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد ذلك من الناس إن ربك هو أعلم بمن بِمَا في يجزي الذين أحسنوا بالحسن ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتربون كذا إلى رض والذواحش إلا, إلا اللهم إن أفضل قوات المغفرة Wa allahu bi kum ida shakum ida diwa ida sum wa ida sumo adillatoo bi kum ummahate kum baladul kum amuzatoo wa allahu bi الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أإن له علم الغيب فهو يرى أم لم ينفأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تبع عجلة وزر أسرا وأن ليس للنسان إلا راتا وأن يتأيه توفيرا ثم يجزى الجزا الا لقا وان الى ربك المرجع وان انه اضحى كاذبا هو اغاث حقيا خلق <تصفيق> عليه أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك إنهم كانوا أغلبا رفضا والموت بك تأهوى فغشاها ما ضشا فبأي أمالا يغبك تتغارا هذا نذير من النذر جملا لا راذبة ليس لها من عدو لله لا من هذا الحديث تجمعون وتضحتون ولا تنقومون وتضحتون ولا تنقومون واهرتم سامدون تسجدون لله تسجدون لله تسجدون لله وحده اقتربت الساعة من شق القبر وهي رواية يحرد ويقولوا ذكر مستمر وكذبوا واستبروا أهواءهم وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الانباء ما فيه Ekladu mdaa na, samadu dinu do, butaw ya mu ya mu ya jahasa, ya mu ya قش على بطارهم يخرجون من الأجداد يخرجون من الأجداد كأنهم جراب متشر إِلَى إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم فاسلمت قبلا قوم روح فكسبوا عجلنا وقالوا مجنون وازدر ألا ربه أني مخلوب قدق ففتحنا أبواب السماء بنار منهم وفجرنا مرضى قد قدر وحملناه العزاء في <تصفيق> ألواح ونزر تدريب أحينا جزاء لمن كان كفر ونقدرنا Sajjat, sajjat, sajjat, na sajjat, wa naqatun naqat, na sajjat, wa naqatun naqat, na sajjat, na sajjat, na sajjat, na sajjat, wa naqatun naqat, na sajjat, na sajjat, na sajjat, na sajjat, na sajjat, واستمر. فنرزع الناس كأنه هو اعجر سلخل موقع. فكيف كان عذابه الندر. ونقد يستر القرآن للذكر فهل من والذكر. كزب الزمود بالنذر. كزب الزمود بالنذر. فقالوا ابتع من رَوَاحِدًا نَسْتَبِرُ نَسْتَبِئ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ الْكَذَّابُونَ قسمة بينهم كل شرب محتضى فنادوا طاحبهم فتاقى فاقى, فاقى فكيف كان أنابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشين محتضر ولقد يسرنا القرآن كذبت قوم <تسلم> لوطا بالنذر إنا أرسلنا عليهم إلا آل إلا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَذَّبْنَا قَوْمًا بِالطَّاغُوتِ فَقَتَلَهُمْ فَصَدَّقُوا فذوقوا أذابي ونذر ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل وَلَقَدْ جاءنا لا ترون النجوم تجتمع بها حياتنا كلها فاقدناهم فاقدناهم اخلادهم وقتلوا اطفالهم خير من دعائكم ان لكم ان لكم ضاعتوا بالظلم يقولون ان سيهزم الجمع سيهزموا الجرم بل لون موعدهم بلسعتهم وعذبهم بلسعتهم وعذبهم وأمر إن المجرمين في النار. إن المجرمين في ضلال وسع يوم يسحبون في النار على ذوقوا كل شيء خلطناه بقدر وما أمرنا إلا أنا شوكلتة بلا صو، ولا قدر لك لا، يا وكل شيء سالو في وكل صغير وكبير إن المستقيم في الجنة إن المستقيم في الجنة هو الله بما قدر